يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يصلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه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 يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجدوا وعبدو ربكم وعبدو ربكم خير لعلكم تفلحون.